بسم الله الرحمن الرحيم والداريات ذرا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع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 وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقُنَا زُوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَفِرْغُوا إلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إلَهًا أَخْرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ كَذٰلِكَ كَمَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ أَتَوَاصَوْا بِهِ دَأَبَ قَوْمٌ طَاغُونَ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا انْتَبَعَ بِمَلُومٍ وَذَكِّر فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ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 إِنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِّثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ فَعَيْنٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ